بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ونقدفتن الذين من قبلهم لا يعلم من الظواهر الذين صدقوا ولا يعلم من الكاذبين أم Az őlő a Allah, fáinnak az Allah nevet, ű a Thamigül Alim, ű a Zad, fáinnak وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِعَاتِ لَنُكَفِّرَنَا عَنْهُمْ سَجِّئَاتِهِمْ وَلَنَجَزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصْلَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَادَكَ لِتُشْرِكَ بِهِ لَيْسَ لَكَ بِهِ إِلْمٌ فَلَا تُطَاهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِنُوا الصَّوَلِعَاتِ لَنُدَخِنَنَّهُمْ فِي الصَّوَلِعِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ شَعَرَ فِتْنَةَ النَّاسِ وَلَئِنْ جَاعَ وَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَا وَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي خُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا وَلَيَعْلَمَنْ من الله الذين آمنوا ولا يعلم المُنافقين، وقال الذين كفّرُون الذين آمنوا تبعوا سبيلاً والنهم الخط وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ különbség az, hogy a személyes érzések és a személyes érzések Végre, hogy a keresők nem tudják, hogy a keresők nem tudják, hogy a keresők nem tudják, hogy فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلنا آية للعالمين وَإِبَرَاهِيمَ إِذْ قَوَانَ لِقَوْمِهِ اِعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمُ أَن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Ennama ta bonnament dunin lahi a sana o a tax no konna efka En lavina ta bonunament don la la yam konna la وَاَعْبُدُوا وَاشْكُرُوا إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قبلكم وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ a wala mi, a rabbi, kife yubad'a l-lahul-khalqa, m yü i a allah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 وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولك ولا نخيت والذين كفروا بآيات الله ولقائه اولئك يائسون من رحمتي واغناهم عذابنا غريم فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قتلوه أَوْ حُدِّقُوا فَأَنجَى اللَّهُ مِنَّا نَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ وقال انما اتخذتم من دون الله الا فان ما وعدتكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكثر بعضكم على بعض ويلعن بعضكم بعضا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 وَإِنْ يُطْعَنِ الذِّقَانُ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَهَنَّكُمْ a hinnakum lathatun arjjján, وتقطعon a szabíl, وتátun a fénádiykem a munkar. Fema kánat jواb إِنَّ إِلَّا قَوْلُتُنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قَالَ رَبِّ صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا بالبشرى قالوا قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن ألا كانوا ظالمين قال إن فيها نوطاق وَل نَحنُ عَمُ بِمَ في ل نَّهُ وَأَدَهُ إ رسلنا ليطنسي أبي وضاق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا مرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون عماء لهذه القرية لجهزا من الثماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بجنة لقوم يعقنون وإلى مدين أخوه شعيبا فقول يا قوم اعبدوا الله ورجل يوم الآخر ولا تأسبوا في نرض مفسدين فكذبوا فأخبتهم وجبة وأصبحوا في دارهم شاثمين وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فاصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين مَا قَوْلُ نُوحٍ وَفِرْعَوْنَ وَمَن وَلَقَدْ جَاءَ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَأَكُنَّا أَخْذَنَا بِذَنبِ ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخوذته الصيحا ومنهم من خوثفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا او يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وَمَا يَتَكَلَّمُونَ نَضْرِبُ بِهَالِمِنَّا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ أُتْلِ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصدعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أهزن إلا الذين غضنوا منهم وقولوا آمنا بالذي أرسل إلينا وأرسل إليكم وإنا هنا وإنا هنا وإنا هم ونحن لهم مسلمون وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَئِ مَا يُؤْمِنُ بِهِ وما يجعد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك إذن لرغتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجعد بآياتنا إلا الظالمون وأن كن أولا لولا زيد عليه آيات من ربي قل انما ميات عند الله وان ذا نذير مبين és nem elégítették meg, hogy elszenteltünk neked a Kitábát, hogy ők a قل كث بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطن وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون تستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا ياتينهم ولا لا يشعرون يَفْتَعِلُونَ كَبِالعَفَا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ وَيَقُودَ زُوقُوا مَا كُنتُ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ كل لف ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون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 الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من ذبة لا تحمل رفقها الله يرزقها وإياكم وهو الثميع العليم وَنَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ السَّمَاوَاتِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ الشَّمْسَ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ Aloha, ujjabis, foturizkali, ma, jaxa, ujjabis, ujjabis, ujjabis, ujjabis, ujjabis, نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولن الله قولي الحمد لله بابك أكثرهم لا يعقلون وما غاذي الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدَّارَ الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركضوا في البلك دعوا الظلام له الدين فَلَمَّا نَجَّاهُمُ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ أَوَلَمْ يَرَوْا جعلنا حرمنا من أرض ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطن يؤمنون وبرحمة الله يكفرون ومن الظلم ممن افتروا على الله كذبا وكذب بالحق لم ما شاء أليس في غنزم مسوى للكفيرين والذين جاهدوا فينا لنهدي عنهم سبننا وإن الله لمع المحسنين